ذنوب الخلوات أحرقت القلوب يا شباب يا مشايخنا يا دعاتنا احذروا ذنوب الخلوات يا طلبة العلم احذروا ذنوب الخلوات يا من رزقك الله ظهورا في الإعلام احذر ذنوب الخلوات يا من أعطاك الله جل وعلا تميزا وجمالا ومالا وعطاء احذر ذنوب الخلوات يا من وثق فيك أهلك احذر ذنوب الخلوات يا حافظة القرآن احذر ذنوب الخلوات يا من تنزل للشباب في الميادين وتدعوهم إلى الله احذر ذنوب الخلوات يا من كتب الله لك قبول نشأل الله جل وعلا ألا يفتننا بأعمال وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم أسأل الله جل في علاه ألا يعاملنا بما نحن أهله وأن يعاملنا بما هو أهله أن يعاملنا بعفوه وأن يعاملنا بكرمه وأن يعاملنا يعاملنا برحمته فما بنا والله طاقة على عذاب الله ما بنا والله طاقة أن نلقى الله يوم القيامة فيقول الله يا عبد فعلت كذا ليقال أنك كذا وكذا قرأت القرآن ليقال قارئ ودعوت ليقال داعي، وأخذت بيد الناس ليقال أنك رحيم وجاهدت في سبيل الله ليقال مجاهد والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فتصور في ذاك الموقف والشهود حولك تلتفت يمنة فلا ترى إلا ما قدمت وتلتفت يسرة فلا ترى إلا ما قدمت تريد الصلاة لا تجد صلاة تريد بر الوالدين لا تجد بر الوالدين تريد خشي لله لا تجد خشي لله تريد عبادة لله ما تجد عبادة لله أسألك بالله في هالموقف من لك غير الله؟ مل لك سوى الله جل وعلا. أنا وأنت في هالموقف يا حبيب الشاب، يا قرة العين، يا موجة الفؤاد. لك رب كريم، لك رب الرحيم ولكنه شديد العقاب. لا تكن وليا لله جل وعلا في الظاهر، وتخون الله جل وعلا في العالم وفي الباطن.